انني مجريني نفسي عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مذلذون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وَنَا ذَلِمَ مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَغْرَمُوا انرا فاننا مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل ان كان الرحمن ولد فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُوهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ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 أو موع قول سلام فسوف يعلمون